بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بل وربي لتأتينكم علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا بر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ لِيمَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى أَصِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نُّدِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنبِئُكُمْ إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افتري على الله كذبا أم به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا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 يعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان فِي في مسكنهم آيه جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء إن من سدر قليل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 اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل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 الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدي بعد إذ جيكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له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 إِلَّا قَالَ مُتَرَفُهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٍ وَأُولَادٍ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُ طُرِّزْ قَلِمَيْشَا ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم من دنيا الزلف الا من امن وعمل صالحا أئك لهم جزاء فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة وهم في الغرفة آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا صَبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول, ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحده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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل, فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريبة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنح رسلا اولي اجنحات مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء